барои ин корҳое I'm right. going Aberdobieca ete, mulия lalih mele theosovo, theirnocissimi taikuda أعرف أحمر أحمر في في الله إلى أن أقول السلمة عن السلمة أعلمني مستمعي الله سبحانه وتعالى وقعوا حيثنا إلى مقولة أن أجد لي بإعتبالي إنكم متصرعكم أعلمني موسى كالباكسون الزوج كذلك الزوجة كتب عنه بسنة ناحية تلعب قناه 38888 لا ليكت انكم متبعون نبدا اكلمه فعد فأرصت لك الفرعون بالغلاقين يسحى الشهرين فرعون ضيئة ستنمج ستنمج ستنمج ستنمج ستنمج ستنمج إن هؤلاء لشير الزيات تنمج طليلون أن تنمج بني إترافيروت بس أن تنمج بسرع السيوات تنمج يريد ما طائفه تذكرش انفسكم فاشي يدون ما برون غادي تواتوا خلاصو تقول شنو باقي ملوت من الكهرباء من المغرب قال لك راه ينقض اخايا كذا كذا في في التاوخاد في الاحواد في يومنا هذا ان التطورات واسعه درسنا نحن كل وقت نحذر من عالم غائل بالسو وقاتت السنه وان هذه جميعها هذه العصور هذه لا خلو يفط طاوط انا تاجو ا سنتنا من شي قاتل بالزبط و حدودي خجن فتاجو ومصاوت من كريم كتكبر في فتاجو ا فتاجو ليميلو اللي وروعن درب باقوله يوتو وقال له لم تعلم فلما جاءت جاءت يا وي هذا الرجل وقاورة تسجيلة الخطوة يتمثل يتمثل من الأسئلة فكانت مجوزة رعا تكون انه سايك يجب تسجل وينبروا السوجات والرسمة مشارك الأرضي واسم غريبها يتمس التي بها رفتنا فيها بل استعوان فرن يتوكي على الرنسل الباتل الماريس فيه ونوريد بني لابتها ساي قال انكم التي نسقطوا بالارض ما بين داحك ولا حتى باب يسوق الديل ليتساقط ما انت جاي تي وي فيو ديال السكينه بتروتو ماشي باش ان اللي قال في سنقيا ذاك يا اخي لمسوا على لبسوا دبروا في مرتكم قلنا لكم يا ابن عم تو بتو بسلام بيور بس صاروا وقتاشوا فاصبعوهم مش في نقله وقلتوا لنا عطانا جابوا لي صحاي مو قال لك ككتبو باطشوا بالنسبه لي ذات بنحا فيهم اه باللي <سؤال> هاي اللي <سؤال> بقول لك قلت براحتك ان يعني ريلاكس يملص الموضوع هذا ردت اقول لك انا بدي فلما ادارداء الجبيبي نأتي وكُلَتُ smoke death-g horses انا صُولتُ مع أن лебло дам бастди албуб рабагат агани на чогуро хас лакан настул зади ничу хас додад тоба мутабакат танау мата аам бадаам афтан дибала кум нечатадо ие хулчиндаури минагав ала асхабу муса ябуса фатти мичалу муса такаи ва мари ва إنس Segah lsraqohية إنس أذى لي بيدش في فضلك الخلاحة! الله قلق عليه! إنسان Gall have killed for both now هاً! اهها تقول عند من الم média ما Lebanon ميزاعة هي عام yeah يبorednos مالها داتا ولا اي ده هو اللي طلعوا ثاني و ده ما كانش كان المفروض قال ده اتفضل لا ده زباله احنا لا فاضل اهو اي قال لك ད� <laughs> ད�